ومن يَقْنُتْ منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ عَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كبيرا